الشمس بازغه قال هذا ربي قال هذا ربي هذا اكبر فلما فلت قال يا قوم إني, اني بريء مما تشركون